بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب باب أصول الفقه هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما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 وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وظابط الصحيح ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط نوم ركبا قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصورا والعلم إما بالطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب والظن تجاوز زمرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهيل المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول أبواب أصول الفقه أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع اباحه كل وقع كذا القياس مطلقا لعله في الأصل والترتيب للادله والوصف في مفت ومستفت عهد وهكذا احكام كل مجتهد باب اقسام الكلام اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للأخبار والامر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملا من ذاك في موضوعه وقيلما يجري خطابا في اصطلاح قدما اقسامه ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص او زيادة نو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون ميرية وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أي ينقض يعني ما لا باب الأمر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفد ثورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب في القول ممن كان دون من طلب وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذا تهديد وتكوين هي والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذى الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعه وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والمفرد والمعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم أبطلت دعواها في الفعل بل وما جرى مجراها باب الخاص والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي الفا أو منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درج وشرطه ألا يرام فصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماع من بقربه وقصته من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكون صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باب المجمل والمبين ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكالي إلى التجلي والتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلما والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل باب الأفعال أفعال طاها صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة اولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وَإِنْ أَقَرَّ قَوْلَ غَيْرِهِ جُعِلَ كَقَوْلِهِ كَذَا كَفَعْلٍ قَدْ فُعِلَ وَمَا جَرَى فِي عَصْرِهِ ثُمَّ اَطَّلَعَ عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّهُ فَلْيُتَّبَعُ بَابُ النَّسْخِ النَّسْخُ نَقْلٌ أَوْ إِزَالَةٌ كَمَا حَكَاهُ عَن أَهْلِ اللِّسَانِ فِيهِمَا وَحَدُّهُ رَفْعُ الْخِطَابِ اللَّاحِقِ ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى باب في التعارض بين الأدلة والترجيح تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر فالجمع ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرفوا فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ العموم وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق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 واحتج بالاجماع من ذي الامه لا غيرها اذا خصصت بالعصمه وكل اجماع فحجه على من بعده في كل عصر اقبل ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنعوا وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجه لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد باب الأخبار وحكمها والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواقي يمنع ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عندهم ظن حصل لمرسل ومسند قد السماء وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسين الصحابي تقبلوا كذا سعيد بن المسيب أقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلاله أو شبه ثم اعتبر أحواله أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقله فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ ايل نمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الائتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف فصلا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون بين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما وشرط كل عله أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجر دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد باب ترتيب الادله وقدموا من الادله الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن ايل الحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا باب في المفتي والمستفتي والتقليد والشرط في المفتج تهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الروات وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجه للسائل وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من اين ذاك قاله ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا لأما قد قاله جميعه بالوحي قد أتانه فصل الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين وجعل نصفه من أخطى لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهادي وتم نظم هذه المقدمه ابياتها في العد درو محكمه في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اتمامه ثم صلاه الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به